بكم في هذه الليلة المباركة كان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان لا يدع قيام الليل صلى الله عليه وسلم قيام الليل, الليل أيها في الله ليس من الصلوات الخمس ولا من النوافذ التي نصلىها بالنهار ولكنها نافلة الليل يعني صلاة الله يصلى صلا بالله ومتى, ومتى يبدأ, يبدأ, يبدأ, يبدأ كما, كما سنسمع إن شاء الله, إن شاء الله. وكان, وكان صلى الله عليه وسلم سندمه سندمه إذا مرض أو, أو كسلا صلى, صلى قاعدة فأنا حتى نبيه فأنا ما سبوش تعبان عنده صفر عنده تعب في جسد كان يصلي قاعدة إذا كان مريض وكان, وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام أو مرض بالليل صلى من النهار إثنى عشر ركع رح نام رح تعلنهم صلى الله عليه وسلم نام نام نام أو كان أصابه شيء من المرض, من المرض أو الحم أو بعض الأمراض كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار ما بين ما بعد الفجر حتى حتى صلاة الضر كان يُصلي إثنى عشر ركع وكان صلى الله عليه وسلم يُوتِر من أول الليل وأوسطه وآخره يعني ممكن تصلي قيام الليل في الأول وفي وسط الليل وفي آخر الليل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ركعتين وسلم وركعتين وسلم وكان إذا قرأ صلى الله عليه وسلم من الليل رفع صوته رفع صوته طورا وخفض طورا يعني شوية يرفع صوته شوية يخفض الصوت في القراء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام كان أكثر ما يصور الاثنين والخميس فقيل له يعني في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم الأعمال تعرض كل اثنين وخميس الأعمال أعمال العباد تعرض على الله عز وجل كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم في هذين اليومين إلا المهاجرين فيقال أخشروهما من هم المهاجرين المتخاصمين وكان صلى الله عليه وسلم وكان أكثر صومه كذلك السبت والأحد ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخالف المشركين وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع صوم أيام البيت له أيش 13 14 و 15, 15 وكان أحب الشهور إليه يصومه من غير رمضان شعبان كان يصوم كثيرا في شعبان وكان يتبع رمضان بصيام ستة من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الضر وصام صلى الله عليه وسلم يوم عاشر وقال إن بقيت إلى قابل سنة لمعدها يعني لأصومن التاسع وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عرف لغير الحال أما الحج يفطر يوم العرفة يفطر في العج وقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والبقية, والبقية. ونهى, صلى ونهى صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة, يوم الجمعة أو السبت, السبت بصوت وكان صلى, وكان الله, صلى عليه الله عليه وسلم لا يصل لأ المغرب حتى يفطروا ولو على شربة ما وكان إذا كان الرطب لم يفطر, لم يفطر إلا على الرطب, على الرطب فإن لم يكن الرطب لم يفطر إلا على الطم فإن لم يجد فعلى حسوات 미. من ماء يعني شربة ماء Joshemas وكان صلى الله عليه وسلم إذا, إذا أفطر قال ذهب الضمأ وابتلة العروح الأجر ان شاء الله وكان صلى وكان الله عليه وسلم, الله وسلم إذا أفطر عند قوم إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غير وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله وقت الجد الآن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وكان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائس كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائس كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع في تجهيز الميت مش زي النهاردة يا أحبة في الله يموت الميت عصرا ويُترَك لليوم الثاني ليه عشان قريبه جيه وعشان مش عارف مين المسافر وليه مش عارف مين لا هو الأفضل أيها اللي في الله الإصراع بالجنازة الإصراع بتجهيز الجنازة ودفن الجنازة طيب بعض الناس يقول لك نكثر على هذا الميت نكثر له الناس حتى يصلوا عليه ويشفعوا له أقول لك أيها الحبيب كما قال مشايخنا وكما قال العلماء بأن الميت إن لم يكن له عمل صالح فلا تشفع شفاعة الشفعي لا تنفع إذا لم يكن له أعمال صليحة صلوات إذا لم يكن الرجل من جماعة المسجد إذا لم يكن الرجل ممن يحافظ على هذه الحدود حدود الله عز وجل فلا ينفع صلاة النفس وأذكر لكم قصة رجل يعني عاش على معصية الله والعياذ بالله وإذا به يموت, يموت. كما مات الأولون وكما سنموت كلنا سنموت الكل سيموت إلا ذي العزة والجمرة كل من عليها فان وهذه حقيقة يا لحبة في الله في كل يوم لنا ميتا نشيعه في كل يوم فلان مات وكأننا لن نموت عندنا طول أمن ونحن في غفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا بهذا الرجل يموت وبعد أن غسلوه وكفنوه ذهبوا به إلى المسجد وهذه القصة وقعت في بلاد الحرمين دخلوا وصلوا صلاة الظهر ثم قدموا الجنازة ليصلي عليها الإمام وإذا بالإمام, وإذا بالإمام يأتي, يأتي إلى هذه الجنازة, إلى هذه الجنازة ليكبر, ليكبر فلا يستطيع, يستطيع أن يكبر, يكبر على الجنازة كلما أتى لي ليقول الله أكبر, أكبر, أكبر لا يستطيع أن يكبر, يكبر عليه علي. فقالوا له ما بك لا تكبر صلي يا شيخ فقال لا أستطيع كلما أتيت لأكبر لا أستطيع أن أنطق بله الله. أكبر وإذا بهذا الرجل يدخل رجلاً آخر ليصلي فحدث مثل ما حدث مع الإمام فاتصلوا بالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصلاة يغفر له ويجمع نبيه على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة ماء لا نظم بعدها. أبد فاتصلوا بالشيخ فقال, فقال لهم اكشفوا عن وجه الجنازة فذهبوا أيها الأحبة في الله فكشفوا عن, فكشفوا عن وجه الجنازة ماذا وجدوا؟ وجدوا مصيبة ولا حول القتيل بالله وجدوا والعاذ بالله وجه الجنازة وجه الحمار أسرعوا واتصلوا بالشيخ مرة ثانية فقالت فنوه على حاله ولكن أيها الحبيب ما عمل هذا الرجل ماذا كان يعمل على أي شيء عاش وعلى أي شيء مات مات, مات, مات على الكفر والعياذ بالله مات على غير صلاة مات وهو يكره عبادة الله تبارك وتعالى فلما سألوا عن حاله قالوا لهم إن هذا الرجل كان لا يصلي أول شيء لم يكن من المصلي الأمر الثاني أيها الحبة في الله كانوا قالوا لهم إنه كلما سمع النداء بحي على الصلاة حي على الفناح أغلق أذنيه حتى لا يسمع النداء مصيبة أيها الحبة في الله فهذا جزائه فالمقصود يا لحبة في الله أننا سنموم فالسنة هنا يا لحبة في الله تجهيز الميت والإسراع بالدفع وكان صلى الله عليه وسلم من هديه تسجية الميت إذا مات وتغميط عينيك وتغطية وجهه وبدنه يعني تغمض يعني العينين لأن البصر, البصر يسبع الروح أنت. الروح خرجه والبصر, والبصر تنظر أنت. إلى الروح فالسنة, فالسنة هنا الذي قال والروح. عنها والذي, والذي نريد أن أتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا مات لك ميت أن, أن تغمض عينيك وأن, وأن, وأن, وأن تغطي هذا, هذا الميت تغطي الوجه والبدن وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة عليك الميت كان من هدي اسمع يا الحبيب من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم على الجنازه كان يقف عند رأس, عند راس الرجل عند راس الرجل في الجنازه, في الجنازة, الجنازة وعند وسط المراه في الجنازه, في الجنازة كذلك في الصلاه في على, الجنازة على, الجنازة على الجنازه واذا فتته الصلاه على الجنازه صلى على القبله متجها للقبلة ولم يؤقت في ذلك وقتا صلى الله عليه وسلم وكان يأمر صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدعاء للميت وكان إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه ومن السنة كذلك لمن تبعها أي الجنازة إذا كان راكبا يكون وراءها إن كان راكبا يكون خلف الجنازة وإن كان ماشيا يكون أمام الجنازة وكان صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحف الطراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاث مرات يأخذ الطراب ويرمي الطراب على, على رأس القبر ثلاث مرات وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجلس يقرأ عند القب كما نسمع من بعض الناس الناس يقرأ سورة ياسين هذه يعني اختفت في بعض البلاد ويقرأ وبعضهم وسمعت بعض الأئمة وهو يخطب للأسف يقول سنة مهجور أي سنة مهجور يا عبد الله هل تعرفون السنة المهجورة؟ اسمعوا إلى هذه السنة المهجورة وعبأي دليل أي أتى بهذا الدليل لا أدري قال, قال سنة المهجورة بأن دليل الناس, دليل الناس إذا وضعوا الميت في قبره, في قبره لم يلقنوك طب كيف يلقنو يا فضلت الشيخ؟ قال يا فلان ابن فلان إذا أتاك الملكان وسألاك من ربك فقل ربي الله أي دليل على هذا؟ ليس عليه دليل أيها الأحبة الله ولكن, ولكن اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أما الجلوس عند قبر الميت وينادي يا فلان ابن فلان يعني حتى ترك أبيه وذهب إلى أم يقول يا فلان ابن فلان إذا أتاك ملكا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله السؤال للميت التثبيت اللهم ثبته عند سؤال الملكين اللهم اغفر له وارحمه اللهم عافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسناً فازد في إحسانك وإن كان مسئاً فتجاوز عن سيئاته هكذا الدعاء للميت أيها الحبة في الله وإخلاص الدعاء للميت إن أخلصت اليوم في دعائك للميت افهم هذا جيداً ستجد من يخلص لك عندما تموت ويدعو لك بعد أن تموت فعليك بالإخلاص اليوم وأذكر قصة رجل وقفها على جنازة وإحتار ماذا يقول وماذا يدعو بأي شيء يدعو فقال اسمع إلى هذا الدعاء الجميل واسمع إلى الإخلاص أيها الحبيب قال اللهم إن الميت إن الميت هذا قد نزل بك وأنت أكرم الأكرمين والله لو نزل بي يا ربي لأكرمته في هذه الليل وإذا, وإذا بالأيام, بالأيام تمر, تمر. أيها الأحبة في الله ويأتي في هذا الميت لهذا الرجل في منامه, في منامه ويقول, ويقول جزاك ويقول الله, الله خيراً. خيرا فقد رفع الله عني العذاب, عني العذاب بهذا الدعاء شوف ماذا قال, ماذا قال يا رب لو كان ضيفي لأكرمته وأنت أكرم الأكرمين فرفع الله عني الاخلاص الإخلاص والحبة في الله ولا تنسى هذه الجمهة ان أخلصت اليوم في دعائك للميت فسوف تجد من يخلص لك بعد أن تموت في الدعاء لك وقد لا ينفعك الدعاء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هو العبادة الدعاء يرد القدر وينفع مما نزل ومما لم ينزل كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس عند القبر ولا يلقن الميت ولم يكن من هديه تعليه القبور ولا بناؤها ولا بحجر ولا لبن ولا غير ذلك ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القبور عليها فهذا فكل هذا من البدع وكان صلى وكان الله عليه وسلم من هديه ألا تهان, تهان, تهان القبور وتوطأ بالأقدام, بالأقدام وأن يجلس عليها وكان صلى, عليه وكان صلى الله عليه وسلم من هديه يعلم, يعلم قبر من يريد, من يريد من يريد أن يعرفه بصخرة أما هديه ونختم بهذا أيها الأحبة في الله هديه في التعزيل ماذا كان ماذا يفعل؟, كان يفعل؟, كان يفعل؟ ما شاء الله يا ابن مسعود بني عندنا ليلة, ليلة لنهارض خلي بالك أنت <تصفيق> تقرأ, تقرأ الليل يا ابن كعب قراء هؤلاء القراء القراء القراء النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمع على قراءة ابن أم عبد عبد الله بن مسعود لم يكن يفعل هذا صلى الله عليه وسلم وكان من هديه في تعزية اهل الميت أن يقول لهم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسر هذا الكلام الذي يقال البقية في حياتك البقية في أي حديث هذه شكر الله سعيكم في أي حديث ممكن شكر الله سعيكم أنا أخاف من البقية في حياتك بقيت للعمر بقى نتكملوه من الميت للمين للحاي خد, خد لك شوي خد لك شوي أنت بقى شيء عشان يحصلوا بعدها بسبوع فأذب من البدع يا لحبة في الله السنة هنا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجره مسمى فلتصبر ولتحتسب وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس امنفعش اهل الماديهم اللي يعملوا, يعملوا, يعملوا اكل للناس, للناس, للناس بل, بل الواجب أن يصنع, أن, يصنع أن يصنع او ان يصنع الناس, الناس لهم طعاما, طعاماً ويرسلونه اليهم, إليهم نارد الصواني والميتم والأشياء وهذا لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن الكريم ولا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة محدث لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القدور وهذه الخاتمة كان اذا زار قبر, قبر اصحابه صلى الله عليه وسلم يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم استغفر لهم قبر اللهم اغفر لهم يدعو لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. اللهم, لهم اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان الله ما هي التي تنفع الميت سؤال, سؤال. سؤال. سؤال. اه سؤال ما ايه الاعمال التي تنفع مات عم هيثم لا احسنت جزاك الله خير تمام تمام, تمام, تمام, تمام تمام ماشي طيب موضوع القرآن بيوصل للمي يوصل للمي يوصل للمي ده بيوصل للماء يوصل للماء يوصل للماء الفاتحة للماء الفاتحة لحضرة النبي والله العظيم معرفة جابوه منين الكلام ده قول الفاتحة لما نجي نشبكه للبيت ولا حاجة نحن غرينا الفاتحة طيب هاتلي دليل على هذا الكلام طيب هاسأل سؤال تاني معليش متى نقرأ الفاتحة الفاتحة الفاتحة فحكتين اتنين بنستعملوه في الصلاة وفيش والقراءة على المريد والقراءة على المريض والذي عنده دليل يأتين بها أن يقول الفاتحة الفاتح النبي الفاتحة زي الأخواتنا المصريات اللي بروح هناك عند قابر الرسول, الرسول. وعملوا لهم وقته إذا عشان في ما يختلطوش الرجال. بالرجال فالنساء المصريين زرغوت الحضرة النبي حسبي الله ونعمة وكية زرغوت الحضرة النبي لا حول ولا حوت إلا بالله مصائب والله في الحرم نرى المهازم ما هذا يا عباد الله ما هذا أيها الأحبة في, في, في الله وكفين وفضايح فقط سبق الحرم النبوي يرد, يرد, يرد بالزراغين أي دليل عن هذا, دليل هذا؟ دليل طب أنت أوقف عند الرسول تعلمت عن يا عبد الله كيف تقول رب كيف رب إذا وقفت رب أمام رب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقفت أمام قبر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لا هو لا مش عارفين الا زغوطه النبي والفتح لحضره النبي والصلي على النبي قلبك عليه الصلاه والسلام, والسلام اللهم صل وسلم والسلام وبارك على سيدنا محمد, محمد فهذا يا احبتي المطلوب من المسلم ان يبحث عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي يق في الجنازه هدي يق في الاكل هدي يق في هذا الذي سيسالك الله عنه يوم القيامه أما هذه البدع ستسأل عنها وتحاسب عليها وبل وتعاقب عليها عند الوقوف بين الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يقول دعاء دخول القبور حد يعرف دعاء دخول القبور عشان نعمله جائزة كذلك بس سنة الأخطار الذي يجيب دعاء دخول القبور اما تخش القمر تقول ايه زي اللي بمعد على واحد يقول له عواف عواف دي في اي حديث دير ما ينفع يا جماعة ما فيش مساء الخير صباح الخير زي مرة قلت جاعد في مطعم بالسعودين وقعدين نفتروا كده وبعدين واحد سوزان جاعد يفتروا السوداني كل اللي داخل يقول عليكم السلام, ورحمة ورحمة السلام, الله. السلام عليكم الله. ورحمه الله وعليكم, وعليكم السلام السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله الراجل السوداني ذهب قال ايش هذا كل حاجه السلام عليكم السلام في حد جود مورنينج صباح الخير صباح الفل يعني مش عجباه السلام عليكم لا حول ولا قوه الا بالله فالسلام ايه لاحبطه عليه حسنات سُعَادُ خُلْ القُبُرَ يا أحِبَّةُ في, في الله ونحفظ هذا ونأخُذُ هذا. من هدي محمد صلى الله عليه, عليه, عليه وسلم أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الضاري الحقيقية أن تضف أمامها الآن السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل الديار من المؤملين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وكان من هدية صالحها صالح للمعرفه أن يعيد الكلام على أصحابي ثلاثا حتى يفقه عمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة